قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُمْ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ وَاسْقِ كَفَّيْكَ ḍُلْكَ كَئِذَا إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَلِك وَكَذَٰلِكَ يَجْتَنِبُ التَّنَازُعَ وَبِكَ وَالَّذِي مُكَمِّلُ تَأْوِيدِ الْآلِهَةِ وَأَنُعْلِمُكَ مِنَ تأويل تقويل الأعاديث ويتم نعمته وانتم من ما صنعوا علي keep. I'm going to